والثاني إخلاص النية والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به وهما شرطان في قبولها ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا جديدا من الأسئلة المتضمنة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وهو كم شروط العبادة ثم أجاب عنه والأصل أن هذا اللفظ وهو شروط العبادة حيث أطلق إنما يراد به شروط القبول فإذا وجدت مصنفا ما ذكر أن للعبادة كذا وكذا وعد شروطا فالمراد بها شروط القبول لأنها المبحوثة شرعا ولكن المصنف رحمه الله تعالى في جوابه جعل هذه الشروط نوعين اثنين أولهما شروط وجود والثاني شروط قبول فأما شروط الوجود فهي شرط واحد وهو صدق العزيمه وأما شروط القبول فهما شرطان اثنان هما إخلاص النية وموافقة الشرع المشار إليه باسم الاتباع وإلى هذين الشرطين أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله في سلم الوصول شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع والمراد بالإصابة اتباع الشرع أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط الوجود لان التحقق به فرقان بين المؤمنين والمنافقين فان المنافقين قد يمتثلون العباده لكن دون صدق عزيمه كما وصفهم الله عز وجل بقوله واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا بخلاف المؤمنين فإنهم يقومون إليها بعزيمة صادقة نعم الله سؤال ما هو صدق العزيمة جواب هو ترك التكاسن والتواني وبدل الجهد في أن يصدق قوله بفعله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بما مضى وهو السؤال عن حقيقة صدق العزيمة وصدق العزيمة يشير إليه المتكلمون في السلوك باسم الصدق كما ذكر الهروي رحمه الله تعالى من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق وبيّنها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وقلاصة كلام أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في الصدق هنا أنه توحيد الإرادة فإذا كانت إرادة متوحدة على شيء ما وصف صاحبها بأنه صادق وإذا ذكر الإخلاص والصدق فإن الإخلاص هو توحيد المراد والصدق هو توحيد الإرادة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا أخلص الإنسان كان متوجها إلى مراد واحد هو الله سبحانه وتعالى وإذا صدق كانت إرادته مجتمعة على شيء واحد فالصلاة مثلا المخلص فيها هو الذي يصليها لله لا للرياء ولا للسمعة والصادق فيها هو الذي يجمع قلبه عليها وفي ذلك حديث عثمان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله ركعتين لم يحدث فيهما نفسه فإن قوله صلى الله عليه وسلم لله إشارة للإخلاص فقوله صلى الله عليه وسلم لم يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الصدق وقد بين المصنف رحمه الله تعالى الصدق بلازمه وحقيقته على ما ذكرنا أن الصدق هو توحيد الإرادة فبين هذا اللازم بانه ترك التكاسل والتواني وبدل الجهد في أن مصدق قوله بفعله واورد آية سورة الصف سؤال ما معنى إخلاص مية جواب هو ان يكون مراد العبد بجميع اقواله واعماله الظاهره والباطنه ابتغاء وجه الله تعالى قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء وقال تعالى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وقال تعالى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 ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بما سبق من شروط العبادة وهي شروط القبول وأولها كما ذكر الإخلاص فسأل عن معنى إخلاص النية وأجاب بقوله هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى وأورد ايه في هذا المعنى وسبق ان ذكرنا ان الاخلاص هو تصفيه القلب من اراده غير الله هو تصفيه القلب من اراده غير الله وذكرنا ضابطا اخلاصنا تصفيه للقلب من ايش اراده ليس قصد اراده غير الله فاحفظ يا فطن وقلنا أن عدلنا عن قولنا قصد لأن خطاب الشرع أكثر ما جاء فيه هو الخبر بالإرادة كما في بعض هذه الآية فيكون الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل وقوله في السؤال ما معنى إخلاص النيه مشعر بأن الإخلاص هو فرد من أفراد النية وأن النية أعم وهذا هو الصحيح كما سبق أن ذكرناه فإن النية هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله تعالى وهذا التقرب قد يكون خالصا لله عز وجل وقد يكون معه غيره كمحبة مدح الناس أو تنائهم أو عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه نعم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 ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالشرط الثاني من شروط قبول العبادة وهو الذي ذكره سابقا بقوله موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به فوقع السؤال ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به أي ان لا يعبد إلا به وأجاب عنه بقوله هي الحنيفية ملة إبراهيم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 عن شروط العباده انما يقصد بها العباده التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها في ديننا نحن هذه الامه التي بعث اليها محمد صلى الله عليه وسلم فلما كان المسؤول عنه هي عباده خاصه وليس كل عباده في هذه الامه ومن سبقها كان اللائق ان يكون الجواب خاصا ولهذا فان اكثر المتكلمين في هذه المساله من المصنفين في المعتقد انما يذكرون الشرط الثاني يشيرون به الى اتباع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يذكرون الاتباع مع الاخلاص ويجعلون الاتباع حقا لله والاتباع حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يخلص في عبادته بان يكون مقصوده هو التقرب إلى الله عز وجل ثم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل وقال في هذه العبادة فالجواب العام ها هنا غير موافق لمقتضى السؤال فإن السؤال متعلق بالعبادة التي في هذه الأمة وأما الجواب فإنه جواب عام وإنما جنح المصنف إلى هذا ليجعله مدخلا لما بعده من ترتيب مراتب دين الإسلام وذكر معناه العام الموافق لمعنى الحنيفية أي الحنيفيه الحنيفية معنا عام كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى والحاصل أن شرط قبول العبادة يرجع إلى شيئين اثنين أحدهما الإخلاص لله والثاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاتباع هو بعض مقتضى الحنيفية في هذه الأمة فإن الحنيفية لا تختص بهذه الأمة بل هي دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة وفي غير هذه الأمة كما ذكر المصنف في الآية المصدقة إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى فغير دين الله يبغون فهؤلاء الآيات في الدين العام كما سيأتي نعم الله عليه سؤال كم مراتب دين الإسلام جواب هو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله لما بين المصنف رحمه الله تعالى الشرع الذي يدان الله به على المعنى العام الذي ذكره ذكر بعد ذلك سؤالا مناسبا له وهو كم مراتب دين الإسلام وأجاب بان هذه المراتب ثلاث هي الإسلام والإيمان والإحسان وهي التي تضمنها حديث جبريل السابق في الدرس الماضي وهذه المراتب كل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله فالإسلام اسم للدين كله والإيمان اسم للدين كله والإحسان اسم للدين كله نعم حسن سؤال ما معنى الإسلام جواب معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة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 ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بتفصيل جمل مراتبه وابتدا ذلك التفصيل بالسؤال عن معنى الإسلام وأجاب عنه بقوله معناه الاستسلام لله بالتوحيد ولقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهذا المعنى هو المعنى العام للإسلام في الشرع فإن الإسلام يقع في الشرع على معنيين اثنين أحدهما معنى عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والثاني معنى خاص يختص بهذه الأمة وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن ذكرنا أن معناه على هذا المراد أنه استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة فإن هذا المعنى الخاص هو المعنى الموضوع لهذه الأمة دون المعنى العام الكلي الذي تشترك فيه الأمم جمعاء. وهو الذي ذكره المصنف بقوله معناه الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخر ما ذكر والجملة الثالثة من كلام المصنف رحمه الله تعالى معدول عنها لأمرين اثنين أحدهما أنه عبر عن التخلي عن الشرك بفعل الخلوص فقال والخلوص من الشرك والشائع في عبارة الشرع وهو الأدل لغة أن يعبر بالبراءة فيقال البراءة من الشرك ومتابعة اللفظ الشرعي اولى من إحداث لفظ آخر كما أن دلالة اللفظ الشرعي على المقصود أعظم من هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره وثانيهما أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر البراءة من أهل الشرك وقد استفاض ذلك في الشرع لأن مقارنة أهله تجر إليه فكما يبرأ العبد من الشرك يبرأ من أهله سدا لذريعة الوقوع فيه فاقامه العبارة هي على ما ذكرنا آنفا والبراءة من الشرك وأهله ووقع في بعض النسخ بكلام امام الدعوه رحمه الله تعالى أنه قال والبراءة والخلوص من الشرك وأهله وحينئذ تكون لفظة خلوص تابعة للفظه البراءة ولا مشاحة في ذلك ولكن المشاحة فيما إذا أفردها بالذكر دون إرادة البراءة وهي المستعمله شرعا نعم حسنا الله سؤال ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق جواب قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إيمان بالله وغير ذلك كثير ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالاً آخر وهو السؤال عن الدليل على شمول الدين على شمول لفظ الإسلام للدين كله عند الاطلاع وهذا يقابل دلالته على بعض معناه اذا قرن بالاسلام والاحسان والايمان وهذا السؤال غير مطابق للجواب فان السؤال يتعلق بالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال ما الدليل على شمول شموله الدين كله شموله الدين كله عند الاطلاق اي اذا اطلق الاسلام شمل الدين كله فاندرج فيه الايمان والاحسان ثم ذكر ادله تدل على المعنى العام كقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد الى اخره وهذا المعنى لا يختص بهذه الامه بل يعم هذه الامه وغيرها من الامم واما الحديث الاخر وهو بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فإنه يختص بهذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحديث الثالث وهو أفضل الإسلام إيمان بالله فهو عند أحمد بسند ضعيف من حديث عمر بن عبسه رضي الله عنه والحاصل أن الإسلام إذا أطلق دل على الدين كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وعندما قال بني الإسلام أشار إلى اسم الدين كله فهذا دال على أن اسم الدين إذا أطلق أن اسم الإسلام إذا أطلق شمل الدين كله نعم حسن الله عليك. سؤال ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسه عند التفصيل جواب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 فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان وكلاهما في الصيحين ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر وهو السؤال عن الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل أي عند إرادة هذا الدين فذكر أن الدليل على ذلك هو حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم أولهما حديث سؤال جبريل إياه عن الدين وفيه عد هؤلاء الخمس والثاني حديث ابن عمر بن الإسلام على خمس وكلاهما في الصحيحين أي اتفاقا في حديث جبريل من حديث أبي هريرة فإن حديث جبريل من رواية أبي هريرة متفق عليه وإنما فرض مسلم برواية عمر وهي التي اشتهرت وكذلك حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس هو متفق عليه إلا أن المصنف قال لما ذكر حديث ابن عمر فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان أي في حديث ابن عمر وهذه هي روايه البخاري ومسلم معا ووقع عند مسلم عكش ذلك بتقديم الصوم على الحج والأشبه أن الرواية المحفوظة هي تقديم الحج على الصوم والسبك كما سبقت إشارة بحث في ذلك ذكره في الطبقات الكبرى وهذا آخر التقرير على هذا كتاب وبالله التمت.